Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. İde Semaun şıktı ve adıneti كادح إلى ربك كذحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينطلب إلى لهم المسرورون واما من اوتي كتابه ورى ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا انه كان في اهله مسرورا انه ظن الذين يحور بلا